ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزيل يُرَاقُومَ مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا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 فَلَوْلَا تَأْمُرُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقلوا فقلوا إن إليكم مرسلون قالوا ما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إليكم البلاع المبين، قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تتهو لنا رجماً لكم، لإن لم تتهو لنا رجماً لكم، ولا عذاب أليم.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 sudah nirmahman, buat zulri, tidak menggantikan saya. Syafaat mereka tiada, tidak menggantikan saya. Syafaat mereka tiada, dan tidak menggantikan saya. Saya, jika dalam kekeliruan بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قرار نديم من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم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 النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مرحبا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 قالوا يا ويلنا من بعثنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم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 Wahai yang telah diberi ilmu, wahai yang telah diberi ilmu, wahai yang telah diberi ilmu, wahai yang telah diberi ilmu, wahai yang telah خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكون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 Blaaah wahaaal Khalaq al Alib